عليكم السلام والرحمة والإكرام صبحكم الله الخير والعافية وقد ذكر هذا وصاحب الكفايه فاشكله على انه خلق بين مقام ظهور النهي وبين مقام الامتثال هذا المطلب يطلب تحليل لمقام الامتثال الذي سيأتي الكلام عنه لماذا امتثال الامر يتحقق بفرد واحد بينما امتثال النهي يتوقف على اعتاب سائر الاقران هذا فرق بينهما في مقام الامتثال وسياتي تحليله لماذا فذكر الفرق بينهما في مقام الامتثال في مقام الظهور هذا لا وجه هذا مرتبط بمقام الامتثال بما ان المطلوب في الامر هو الوجود فالوجود يتحقق بفرق فامتثاله بفرق بما ان المطلوب في النهي العدم والعدم لا يتحقق الا بعدم ثائر الافراد فالامتثال لا أقل من ثلث ثائر الأفراد هذا مرتبط بمقام الامتثال لا لا ينفع شيئا لماذا؟ لأنه هذا يتوقف على ان تحددوا أن المطلوب في الابتكاد هذا هو يعني أنتم تقولون إذا كان المطلوب في الأمر والوجود فالوجود يتحقق بك لا بتحذنوا لنا أن المطلوب في الأمر والوجود. الوجود لعل المطلوب في الأمر جميع الوجودة لعله المطلوب في الأمر من الطبيعة جميع الوجودة لا الآن أصدر تقولون المطلوب في الأمر هو الوجود سمائ.. لو لعله المولى لاحظ الطبيعة على نحو العموم الاستغرافي لعله لاحظه على نحو العموم البجري لا بد أن تحدد أحد النحوين ثم تقول بما أنه تحدد أن المطلوب هو الوجود فيسلي فرقه تحديد واحد من النحوة هو يرجع لها تحدد الإتيام أخرى مجرد أن الأمر تعلق بالطبيعة كما يقول السيد والصدر نفسنا اليوم في المقدمة الأولى الأمر تعلق بالطبيعة بسيطة الطبيعة عادة طبيعة تصدق حتى على الطبيعة المغملة والمغملة بقوة قوة الجزئية والجزئية تتحقق بفردين يقول هذا حتى في النهي يمكن أن يقال نغا على الطبيعة والطبيعة على نحو القضية المغملة والمغملة في قوة الجزئية إذن يتحقق النهي بفردين مجرد تعلق الحكم بالطبيعة لا ينفع شيء لا ينتج لا عموم استغراق لا عموم بدني لأن الطبيعة الحيث هي ليست بالماتيه لا يكتفاك منها شيء فلا بد ان تعينوا احد النحوين بنكتفين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه من المسألة الجديدة لو توقف تحصيل الزاد لا مسألة المستقلة بك لو توقف تحصيل الزاد والراحلة على أثمان باهظة فهل يجب عليه الحاج أم لا عدم وجوب الحاج في هذا الفرض فإن المكلف وإن كان مستطيعا وقادرا من دون حرج على اعداد الزاد والراحلات باسعاره با المجحفات إلا أنه مع ذلك لا يجب عليه الحج لوجهين وجه خاص وهو صحيح ذريح المحاربي ذريح المحاربي حديث واحد باب سبعة عن ابي عبد الله الأبواب ابواب وجوب الحج عن ابي عبد الله عليه السلام من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ان يموت يهوديان او نفرانيان فان مقتبا مفهوم القيد انه لو كان هناك حاجة مجحفة فالحج غير مستقر في ذمته كما في محل الكلام الوجه الثاني وهو المهم دعوة حكومة لا ضرر على وجوب الحاد حيث ان وجوب الحاج مع غلاء الاسعار ضرري على المكلف فهو منفي بلا ضرار وقد اشكل على ذلك صاحب المستمسك قدس سره بان لا ضرار لا يشمل ما كان ضررياً بطبعه ووجوب الحج كوجوب الجهاد والخمس ضرري بطبعه فلا يكون مشمولا لحكومتي لا ضرار ولكن الكلام يتوقف على تنقيح الكبرى والصغرى اما تنقيح الكبرى فالحكم الضرري فوج الحج والزكاة هل هو خارج عن مفاد لا ضرر حكمان او خارج موضوعان وقد يدعى الخروج الحكمي بمعنى انه لما كانت نسبه وجوب الحاد الى دليل لا ضرار نسبة الخاص للعام فيقيد لا ضرار ويخصص بغير وجوب الحاج وأما دعوى الخروج الموضوعي فلها وجهات الأول ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في قاعدة لا ضرر ومحصله أن الضرار ليس هو مطلق النقص في المال أو البدان بل هو النقص عما ينبغي أن يكون عليه الحد المعيشي للفرد فلكل فرد بحسب ثروته وبحسب مكانته الاجتماعية، وبحسب مقدار ابتلاءاته حد معيشي معين. فنقصه عن هذا الحد يعد ضررا لا مطلق النقص وإن لم يخرجه عن حده فمثلا ما يصرفه الإنسان على مؤونته وعلاج مرضه وتزويج أولاده وفقكم الله إن شاء الله تزويج الأولاد وأسفاره للأغراض العقنائية وأداء واجباته المالية كالضرائب الدولتيه <تصفيق> لا يعد ضررا عرفان لان مقتضى معيشته ان ينفق ماله في هذه الجهات فالنقص الحاصل نتيجة ذلك ليس ضررا عرفان ومن هذا القبيل صرف المال في أداء الواجب الشرعي كالحج مثلا أو صرف المال الكثير في أداء المستحاب كزيارة الحسين عليه السلام مثلا فإنه ليس مصداقا للضرار فهو يعني النقص فالنقص في هذه الموارد اما خارج تخصصا عن مفاد لا ضرار او بالورود بمعنى ان الزام الشارع بواجب مالي أوجب خروج هذا النقص عن عنوان الضرار خروجاً وجدانياً بواسطة التعبود فيكون من باب الورود ولكن ما أفاد مخدوش نقضان وحلان أما نقضان فإن لازم كلامه عدم جريان لا ضرر في سائر التكاليف الإلزامية إذا كانت مستلزمة للضرار كالوضوء الضرري والصوم الضرري إذ المفروض أن ما يتحمله الإنسان من نقص في البدن او المال انما هو لالذام الشارع به وما ينفقه الانسان في اداء واجبه فهو شنو من ماونته وليس ضررا عرفان وأما الحال فإن الضرار عبارة عن الخسارة المادية ومن الواضح ان العلاج بأثمان باحضة خسارة مالية وان كان الانسان مضطرا لها أو ضمان المتلفات التي يتلفها حسارة مالية وإن كانت لازمة أو ما يبذله الإنسان لدفع خطر ظالمين خسارة مالية اذا فاضطرار الانسان الى الصرف وكونه معدورا فيه لا ينفي ان المصروفة خسارة ماليه فصدق عنوان الضرر عليه ظاهرون قلنا بأنه ما خسارة ليس نقصا ما يعد خسارته وقال انت خسرت في هذا العلاج خسرت يقول أخوة أنا ما لا بد أن مرض حالي لا بد أن أكونك خسرت ليس مجردا ما يقال له خسارة فإن ليس كل ما يطرب الإنسان في أداء الواجبات الشرعية لا يعد خسارة خسارة أما هو معذوره قونه معذور شيء ومضطر شيء وأن هذا ليس خسارة شيء آخر يقول الإنسان هذا هذه السفرة خسرتني كثير أموال وكلفتني ولا غد محتاج لا يترقون بيه محتاج لكن نتيجة نتيجة خسرتها تضرر ماديا تضرر نلاحظ ان الشرور الخصام والفوائد مرتبطه على هذه يعني هذه يعني الشخص ينتظم بالضرائب في المقاعد التامين الدولي الخدمات الاجتماعية هذه الخدمات متوقفه على هذا ما يخارقه لكن بالنتيجة خسر شيئا من ثروته ليكون هو خسر شيئا من ثروته يعرض معنى معين يعطي شيئا ليأقضوا مقابلهم يقول مثلا أنا لو كنت في غير إيران ما أخذوا علي هذه الضرائج وحصلت على التأمين والحماية من دون هذه الضرائج حالة لا يعد خسارته عبرنا عندك بالوجه أو في <تصفيق> الوجه الثاني إن اشتهار جعل الأحكام الضرريه في صدر الاسلام بمثابة القرين المتصلة بحديث لا ضرار الموجب لانصرافه لغير الحكم الضرري او فقل اننا لو قدمنا لا ضرار على هذه الاحكام الضرريات لكان جعلها لغوان إذن فدليل لا ضرار منصرف عنها هذا تمام الكلام في الكبرى طيب النقد والحل على هذا. نعم. هو عم بيقول انه الوضع هو انه هو العرف بقاس قلب الإنسان. نعم. هل يراه أنه مثلاً مخمل يبيه لا يراه كذا؟ طيب النقد والحل وكأنهم قلتهم يقول انه هذا الصوت هو نقص ثاني أو هذا الوضع هو ضرب. هو يكون كان مقصر ماليا ولكنه العرض لا يرى هذا الشخص أنه ضرر لماذا؟ لأن حالته الماليه مثلا لو صرف هذا ألف دولار مثلا لا يرى العرض أنه مقصر خارة مالية ضررية بينما مثلا شخص آخر لو صرف هذا الوضع يكون خصارة مالية وليس أنه خصارة مالية ولكن وكأنه يقول عن النظر حسلة مثلا نحن خلاف خلافنا في نقطة واحدة. هل أنما يصرفه الإنسان في أداء الواجب؟ هل أنما يصرفه الإنسان في أداء الواجب؟ سواء كان الواجب شرعي أو رفيع، ضرار أو لا؟ هو يقول لا يكون ضررا أصلاً. ما يصرفه الإنسان في أداء الواجب لا يعد ضرراً. فما له واجب عليه فمن معونتيه؟ أداء الواجب ولو استلزم هذه الأسعار أقولها الضرر هو عبارة عن الخسارة والخسارة المالية تصدق حتى في أداء الواجبات حتى في أداء الواجبات العرفية والشرعية يصدق أنه خسرة من ثروته شيئا مهما من فالضرر صادق كون الإنسان مضطرا لأداء الواجب ومن مؤونته أداء الواجب شيء وعدم صدق الضرر شيء اخر هذا خلاف في هذه النقطه اما الصغرى الصحيح ما ذكره سيدنا قدس الروح في المعتمد من حكومه لا ضرر على الحج اذا كان مستلزما لبذل ما هو اكثر من المتعارف والوجه في ذلك أن ما خرج عن دليل لا ضرار هو الضرار الذي يقتضيه طبع الحج وأما ما زاد على ذلك من مراتب الضرار فلا موجب لخروجه عن مفادي لا برار بل مقتضى حكومته على الوجوب في هذا الفارض انتفاؤه عن المكلف بالي ها واشكل على كلامه في كتاب تفصيل الشريعه بأنه مقتضى القاعدة حكومة إطلاق الخاف على إطلاق العام عندنا عام وهو لا ضرر وعندنا خاص وهو وجوب الحج اذا خرج وجوب الحج عن دليل لا ضرر لأنه ضرري بطبعه ثم استلزم الحج ضرراً أكبر فشككنا هل؟ يبقى خارجا عن دليل لا ضرار في الفرض الثاني أو يكون محكوما بالقاعدة مقتضى الصناعة تقديم اطلاق الخاص وهو وجوب الحج وإن استلزم ضررا أكبر على اطلاق العام وهو دليل لا ضرار مثلاً مثال من الخارج يجيب مو ضروري تكتبه مثلاً الشارع يقول يجب الخمس في كل فائدة الخمس في كل ما أفاد الناد. إلا الفائدة التي هي مؤونة كما لو أحداه أبوه سيارته واستعملها في جنوب في مؤونته فالسيارة فائدة ولكنها جنوب مؤونة كونها مؤونة اخرجها عن عموم الخمس لكل ما افادت بعد سنستغنى عن السيارة فما يحتاج ليها في مؤونة ترجع مرة ثانية تدخل في العام سيارة يخرجت عنه. في العام الماضي خرجت السيارة عن قوله الخمس في كل ما أفاد الناس لأنها كانت شنو مؤونة الآن السيارة استغنى عنها هذا صار هذا بفران صار سريا ما يحتاج لهذه السيارة ترجع السيارة تدخل في عموم الخمس فيجر فيها الخمس أو ما ترجع قلوا ما ترجع بعد حتى فاولوا استغنى عنها لماذا؟ لان اطلاق الخاص حاكم على اطلاق العام خصص قوله الخمس في كل ما افاد الناس بالفائدة المؤونه فاذا خرجت عن العموم لم ترجع اليه مره اخرى وان انتفى كونها مؤونه في المقام ايضا كذلك دليل لا ضرر عاص وجوب الحج خرج عنه لما؟ لأنه ضرري بطبعه لو أن الحج استلزم ضررا أكبر يرجع مرة ثانية للا ضرار فيكون محكوما أو لا إطلاق الخاص حاكم على إطلاق العام لا يصدق عليها فائدة الآن صدق عليها الفائدة حين حدوثها وحين حدوث الفائدة كانت مؤونة الآن بعد أن استغنى عنها لا يصدق عليها أنها فائدة جديدة هي نفس الفائدة استاذقة فبعدما خرجت لا ترجع إلى العام مرة أخرى عليك فليكن ولكن الحج خرج وجوب الحج خرج فإذا خرج فشكتنا أنه يبقى خارجا أو يرجع مختبى إطلاقا أن يبقى خارجا يقدم إطلاق الخاص على إطلاق الحج الخارج الحج المستلزم لضرر معين خلق بعد الذي خرج الفائدة المونة ما خرج الفائدة كما إذا قال المولى أكرم كل عالمين أقال لا تكرم زيدا العالم لا تكرم زيدا العالم وكان ذلك الوقت وقت الذي خرج عن أكرم كل عالم كان زيد في ذلك الوقت مثلا العياذ بالله فاشق ثم أن زيد صار ما دام خرج عن تحت العام خرج ويرجع مرة أخرى وجوب <تصفيق> يا الكلام في البقيه نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> وجوب الصوت ضرريا ضرريه <تصفيق> وجوب الصوت ضرريه بطبيعه هو تطعول <تصفيق> <تصفيق> كثير من الناس كثير من الناس يستفيد من الرب <تصفيق> <تصفيق> ليس مثل الزكاه والخمس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>